هذه الأبيات هي آخر الأبيات المتعلقة بكتابة الحديث المتعلقة بكتابة الحديث وقد اشتملت هذه الأبيات على الصياغ المختصرة أو الألفاظ المختصرة لصيغ أو لبعض صيغ الأداء وكذلك حاء التي يتابعها في أثناء الاسانيد ما المراد منها وما المقصود منها وثالثا كتابة التسميع وهي أو السماع وهي كون السامع يكتب على كتابه أنه سمع من فلان في الوقت الفلاني ومعه فلان وفلان وفلان فهذه ثلاثة أمور اجتمت عليها هذه الأبيات أما الأمر الأول من هذه الأمور الثلاثة فهو الألفاظ التي اختصرت من بعض صيغ الأداء، وهي من حدثنا وأخبرنا، من حدثنا وأخبرنا هذه هي التي تختصر، وحدثنا تختصر الاختصار ثلاثة احوال يعني إما حذف الحاء وحدها، وإما حذف الحاء والدال، وإما حذف الثلاثة الحاء والدال والثاء. هذه ثلاث حالات لها اما حذف الحاء فتكون دثنا او حذف الحاء والدال فتكون ثنا او حذف الحاء والدال والثاء وتكون ناء فهي ثلاثه احوال لحدثنا وأما أخبرنا فهي لها اربعه احوال اربعه احوال اختصارها اما لا بد فيها من ذكر الهمزه وكلمه نا لا بد من الهمزه التي في اولها ونا التي في اخرها ثم الحذف للحروف التي بين ذلك فمن صيغها انا انا يعني حذفت الخاء والباء والراء وبقية الهمزة في الأول وناء في الآخر ومنها حذف الهمزة والحرف الذي بعدها وهو اخنا أو الهمزة والباء بنا أو الهمزة والراء أرنا فلها أربعة لا بد من وجود الهمزة التي في الأول وناء التي في الآخر والحروف التي بين ذلك يحذف كل واحد منه منها على حدة فتكون أربعة تحوال أنا وأخنا أبنا أرنا أربعة أربعة تحوال لحذف او لاختصار كلمة أخبرنا وأما أنبأنا فهي لا تختصر على ما هي عليه أنبأنا و... وكذلك أيضا حدثنا يعني إذا جاءت في حال الافراد فإنها أيضا يجري عليها بأن يقول ثني أو يقول آه دثني آه والاختصار إنما هو في هاتين الصيغتين أو هاتين اللفظتين وهما حدثنا وأخبرنا فحدثنا لها ثلاثة اختصارات وأخبرنا لها أربعة اختصارات او تختصر اربع مرات وهناك ايضا كلمة قال مع ثناء يعني خيل انها تحذف يكتفى بالقافي من قال وتربى وتشبك مع ثناء فيقال قثنا يعني قال حدثنا قال. القاف اختصار لقالة وثناء اختصار لحدثنا فيقال قثنا وقيل إنها تفرد القاف عن ثنا لا تكون مشبوكة بها ومتصلة بها والقول الثالث أن الأجود أنها تحذف حتى كلمة قال فإنها تحذف بالخط ولكنها ينطق بها في يعني قال حدثنا الأولى أن تحذف وهذا هو الموجود في كثير من الاسانيد حدثنا فلان حدثنا فلان يعني كلمة قال ينطق بها عند القراءة ولكنها عند الكتابة تكون محذوفه وهنا لما ذكر أن القاف تكون مربوطة مع ثنة مع وتكون مفردة عنها قال وحذفها أسد أو حذفها اجود واولى من ابقائها لكن ينطق بها عند التلاوه وعند القراءه ينطق بها وان كانت غير موجوده ينطق بها قال حد هنا فلان قال حد هنا فلان وهكذا اما القولين الاول القولان الاولان فهما ربطها مع ثنا او فصلها منها وتكون قاف على حدة وثنا على حدة هذا ما يتعلق بالنسبة لاختصار صيغ الأداء والذي يختفر وكيف يختفر ما الذي يختفر منها وكيف يختفر بعد هذا حاء التي يأتي ذكرها في أثناء الأسانيك وهذا موجود في صحيح مسلم بكثرة وموجود في صحيح البخاري ولكن بقلة والسبب في هذا أن الحا هذه يتابها إذا أتي أو إذا كان حديث له إسنادان فأكثر والمتن واحد فإنه يأتي ذكر حا في أثناء تلك الاسانيد وأوضح ما قيل في معناها أنها للإشارة إلى التحول من اسناد إلى اسناد، التحول من اسناد إلى اسناد، لأنه لو لو لم تذكر يذكرها قد يظن أن متن ذلك الالسناد الذي ذكر ولم يذكر بعد له حاء أنه سقط أو أنه سقط بعض الاسناد والمتن المتعلق بهذا السند الذي ذكر أوله. الذي ذكر اوله او يظن اتصال او ارتباط الاسانيد ببعضها ببعض فيصير المتقدم كانه راون عن المتاخر فيظن ان فيه غلط فاذا جاءت حاء في اثناء الاسانيد عرف المقصود وانها تفيد التحول من اسناد الى اسناد يوجد تحول من إسناد إلى إسناد هذا الحرف الذي هو حاء في اثناء إلى سنيد يذهب أو يزيل هذا اللبس الذي قد يظن بأن مثل ذلك الإسناد الأول قد سقط أو أن مثل ذلك الإسناد الأول قد سقط أو أن الإسناد يعني لوحون فتحة يظن أنه متصل فيكون المتأخر المتقدم راوي عن متأخر بعده بزمن طويل لم يدركه لم يدركه ذلك المتأخر فيظن أن فيه يعني شيء من, من, من, من يكون فيه وهم بالنسبة لما يظن من اتصال الإثناد وأن متقدما جدا يروي عن متأخر جدا ومن العلماء من قال انها مختصرة من صحة ان هذه الحاء مختصرة من صحة يعني معناه ان الاثناد الذي ساقه انه ليس فيه وهم وليس فيه غلط هيكتب كلمة صحة يعني ان وضع الاثناد على ما هو عليه صحيح وضع الاسناد على ما هو عليه صحيح وقيل انها مأخوذة من الحديث وأنها مختصرة من الحديث يعني معناه إلى آخر الحديث أو اقرا الحديث وقيل انها ذكرت لتكون حائلا بين اسناد واسناد لتكون حائلا بين إثناد وإثناد ومن المعلوم لأن المشهور في ذلك أنها تشعر بالتحول من إسناد إلى إسناد وهي حال التحويل من إسناد إلى إسناد والأولى أن ينطق بها يعني حتى أن السامع أيضا يعلم التحويل بخلاف ما لو لم ينطق بها القارئ فإنه قد يظن من سمع أن الإثناد فيه فيه خلل لكن عندما يسمع كلمة ح يعرف بأنه تحول من اسناد إلى إسناد فإذا ننطق بها أسد واولى من إغفالها عند القراءة بل ينطق بها ويتلفظ بها إيش الأبيات يقول أولا أيها تنا حدثنا سنونا ثم زمعنا أخبرنا أو أرنا أو أبنا أو أخنا حدثني جثة على حدثنا فقال قابا مع سنة أو تخرج فحذبها بالقصد أصبا تلوده وكذبحا عند تفرير سنة فقيل منصح وقيل أنفرد من الحديث أو لتحويل الورد أو حائل وخولها لأخذ <تصفيق> هذه هذه الأبيئات التي مضت تتعلق بالأمرين الأولين وهما ما يتعلق باختفار بعض ألفاظ في وهي حدثنا وأقبرنا وكيف تختصر وكذلك قال وكيف تختصر وهل الاولى كونها قافا مشبوكه بما بعدها او انها قافا مفرده او انها تحذف اصلا سواء يعني حتى لو لم تختصر فان حذفها اولى فإن حذفها أولى تحذف في الخط ولكن تقرأ في النطق تقرا في النطق وتحلف بالخط وهذا اصطلاح معروف عند عندهم عند المحدثين. <تصفيق> ثم الحاء التي يتابعها في أثناء الإسناد وهي لا تكون إلا عند سند مكرر سند فيه, فيه تكرار أي أنه مثل واحد ولكن له إثنان فأكثر فإنه يكون يأتي ذكر الحاء بين الأسانيد حتى يفهم التحول من إسناد إلى إسناد وهذا موجود في صحيح مسلم بكثرة لأن مسلم رحمة الله عليه يجمع الحديث في مكان واحد فلهذا يحتاج للتحويل وإلى استعمال التحويل كثيرا أما المخارفة أنه يفرق الحديث في أماكن متعددة فلا يحتاج للتحويل يفرق الحديث في أماكن متعددة يستدل في كل باب على طريق من الطرق فهو لا يحتاج إلى التحويل الذي يحتاج إليه مسلم حيث يجمع الحديث كلها في مكان واحد الحديث متعلقة بموضوع واحد يجمعها في مكان واحد ثم يحتاج إلى استعمال التحويل بكثرة وهي كما قلت قيل إنها مأخوذة من صحة وقيل إنها إشارة إلى الحديث وأنها رمز للحديث حاء من الحديث وقيل إنها للتحول من إثناد إلى اثناد، وقيل انها من حائل أو مختصرة من حائل وأوضح وأشهر ما قيل فيها أنها للتحول من إثناد إلى اثناد حتى لا يحصل لبس ووهم بأن يكون أو يظن أن متن السند الأول سقط أو يظن عند عدم وجودها أن راويا متقدما جدا يروي عن راو متأخر جدا فإن الحاء هذه توضح وتبين أنه حصل تحول من إثناد إلى إثناد وبعده وكاسب السماعي ثم ذكر بعد ذلك كتابة السماع كتابة السماع السماع من الشيخ فيقول إنه يبسمل يأتي بسم الله الرحمن الرحيم ثم يذكر اسم شيخه بما يوضحه فيقول أخبرنا أو سمعتم فلان أخبرنا فلان أبو فلان ابن فلان الفلاني بما يوضحه بما يوضحه أو يسوق الإسناد إذا كان يعني عدة حديث وكل حديث على حدة يأتي به في أول كل إسناد أو إذا كان كتابا أو حديث إسناده واحد فيرويها بالإسناد إلى ذلك الشيخ يرويها بالإسناد إلى ذلك الشيخ الذي جاءت عنه تلك الأحاديث فيكتب السماعة فيذكر أولا بسم الله الرحمن الرحيم ثم يذكر الشيخ الذي سمع منه ناسبا إياه نسبة جلية واضحة لا لبث فيها بأن يذكر كنيته واسمه ونسبه ونسبته إلى بلد معين أو ما إلى ذلك مما يعرف, مما يعرف به وك... ثم بعد ذلك يسوق السند والمتنة يسوق السند والمتنة إلى آخر, إلى آخر ما رواه سواء كان كتابا معينا أو أحاديث معينة ويكتب مع ذلك التاريخ تاريخ السماع يكتب مع ذلك تاريخ السماع فيقول في الوقت الفلاني وفي البلد الفلاني حصل كذا وكذا أو أنه سمع منه في البلد الفلاني وفي الوقت الفلاني فيكتب التاريخ من حيث الزمان وكذلك ايضا المكان وكذلك أيضا المكان والبلد وكذلك الذين سمعوا معه الذين سمعوا معه يقول انه سمع معه فلان وفلان وفلان ثم يحرص على أن يتجنب الوهن وهو يحذر من الكسل والخمول الذي يجعله يضعف ويتهاون بأن لا يثبت الذين سمعوا معه والذين شاركوه في السماع فيذكر اسماءهم ويعني نسبتهم التي يتضحون بها ولا يحذف منهم أحد ولا يحذف منهم أحد وكتابة السماع إما أن يكتب آآ آآ ذلك الذي سمع بخطه أو بخط ثقه آخر أو بخط ثقه شخص موثوق به وإن لم يكن هو وإن لم يكن هو الذي كتب الخط فإما بنفسه أو بثقة آخر يتولى الكتابة ثم ما هي فائدة هذه الكتابة يعني أن الذين شاركوا في السماع وكتبت اسماءهم وصاحب السماع هو الذي كتب على نسخته أنه سمع من ف... معه فلان وفلان وفلان فإنه يجب عليه أو يلزمونه بأن يعير هذا الذي كتب اسمه على الكتاب وأنه سمع من يعيره إياه لزوما. اما اذا كان لم يكتبه بخط يدي او لم يحصل منه الرضا بكتابته بان يكتبه ثقة برضاه فانه في هذه الحالة ينبغي له ويستحب له ان يعيره لكن لا يلزمه مثل ذاك الذي هو مثل ذاك الذي هو كاتب سماعه بنفسه أو برضاه ثم ذلك المعار الذي يعار عليه أن يبادر بنسخ ذلك الكتاب ثم بعد المعارضة بعد العرض والمقابلة ينقل ذلك السماع الذي كان على تلك النسخه <تصفيق> التي نقل منها فادي ود تسميع فيو بسملي ويرقر مشاتنا بنجري ثم يذوق سلدا ومدنا في اخر الوريه جانب وهنا ويضبط التاريخ مع ما يستمر بموضع ما يعني كتابة التسميع او السماع في اي موضع من الكتاب ولكن إذا كان في الأول فهو احسن اذا كان في أول الكتاب لأنه لأن هذا في توثيق لل للكتاب فإذا هذه هذه الكتاب موجوده في أوله فيكون الوصول إليها سهلا ميسورا بخلاف إذا كانت في الوسط فهو سائق إلا أنها يعني قد تأخذ وقتا في التفتيش عنها لكن إذا كانت في الأول فإن الوصول إليها يكون بسرعة، نعم، وبسهولة. أيوة. وليكن موثوقا ولو بخضري منزدي وعذبهم بالغضب لي توثيق الشيخ لم يحتاج لا. ووكذلك أيضا لا يحتاج إلى تصحيح الشيخ بأن يقول ما ذكر من السماع صح ليس بلازم ولكنه إذا حصل لا لبث. أما كونه يحتاج إلى توثيق من الشيخ بأن يكتب. هذا الذي ذكر صحيح أو هذا المكتوب من السماع الصحيح ما يحتاج فحص الشيخ ولا يلزم فحص الشيخ لكن الحصل لا بد. أوقف الشيخ ولم يحذف إلا وحذف بعض حضلا وحذف بعض يعني بعض السامعين حضلا يعني منع الحضل هو المنع الحضل والحظر اللي هي اختطاء أباء اختطاء هذا المقفوض المنع ومن سماع الغير في كتابه بخطه أو خطة برضا به نسلمه بأن يعيره ومن بغير خط أو رضا فالنسن يعني هذا فيه بيان أن من كتب صاحب النسخة سماع غيره معه بخطه أو كتبه ثقة برضا منه فإنه يتعين عليه أن يعير ذلك الذي كتب سماعه على كتابه يعيره لينقله ثم ينقل السماع بعد النقل والمعارضة وصحة المطابقة أما من لم يكن بخطه أو لم أو كتب بدون رضا فهذا لا يلزم ولا يتعين ولكن ينبغي ويستحب لأي ثم ينقلوك ما من بعد عرض يحبوه والمعاهر الذي تعصل عارته سواء كان ذلك لزوما او استحبابا فانه يبادر الى الخلاص او الفراغ من المهمة التي استعار من اجلها وهي النسخ ثم بعد المقابله يكتب بعد المقابلة يكتب السماع حتى تكون تلك النسخة مأخوذة من ذلك الأصل المقابل مأخوذة من ذلك الأصل المقابل ولا يكتب السماع بدون بدون المقابلة لأنه يظن يظن فيها بهذا العمل انها حصلت المقابلة وهي لم تحصل بل يقابل اولا بعد ما يفرغ من النسخ ثم بعد ذلك ينقل السماع من النسخة الاصلية التي نقل منها الى النسخة الفرعية التي نقلها